بسم الله الرحمن الرحيم ألحم يعلم <تصفيق> ما Altyazı أفترى <تصفيق> على um من يزغ منهم عن أمرنا نذخه من عذاب حارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الله Allah'ın kulları, onun nübaddi ta فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيدي Whatever. Oh. سهم Amen. I'm woah قال الحق قا يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح good طَن طَن لِلنَّاسِ تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بها Oh no. يَا أُبَا عُضُمَ عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل ندامت لما رأوا العذاب وجعلن الأغلال في أعرق الذين كفوا هل يجذون إلا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعلبين قل ويشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم يقول <تصفيق> أَوَلَا ضَرُوْنَ قُل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُو قُوَّةٍ نَارٍ وَإِذَا تُتْلَى أما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا. وَقَالَتْ مِنْ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ طَبِيلِ مُعْمَى فَلَغُومَ أَشَرَّ فَكَانَ فكان قُلْ إِنَّمَا قل إنما أعظكم بواحدة 111. أن تقوموا لله تتفكر ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شيء قل إن ربي يقذب بالحق علاه وقالوا آمنا بذي وأنا له من مكان بعيد وقد كفروا بذي من يُقْذِفُ نَذِ الْغَيْبِ مِمَّا كَانَ بَعِيدٌ وَحِيْلَ فِيهِ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ فِي إنهم كانوا في شكهم